وفرق عز وطمانان فيها من اشجع الفرسان فيها جمع رعاة الإنسان يا ليتني كنت رقاوي يا ليتني كنت رقاوي وفي حمص عيش الرغد فتان جمالها يسلب الاذهان شبانها أروع شبان يا ليتني كنت حمصاوي يا ليتني كنت حمصاوي وفي درع آخرة الخلا أنا أسوارها تمتع تمت شبت على الطغي النيران هي ليتني كنت درعاوي. يا ليتني كنت درعاوي وفي قيدل بأزت الإخوان مسكن ودر شيخنا العدنان في بنش معرة النعمان يا ليتني كنت دلباوي يا ليتني كنت دلباوي شعبك حما شعب ما ينهن رغم الجراحات حزن وعن كيبا يدحر العدوان يا ليتني كنت حمواوي يا ليتني كنت حمواوي وفي الذي قيب صوفان فيها الوافي والجابان فيها للجبال والوديان يا ليتني كنت لذقاني يا ليتني كنت لذقاني والحسك قزوها قدحان وفي الشداد شباب شجعان على البكك وكل خوان يا ليتني كنت حسكاوي يا ليتني كنت حسكاوي وفي الدر كسرنا بها البيبان واشعلناها كما البركان ابطالها ازدهل في الميدان يا ليتني كنت ديراوي يا ليتني كنت ديرراوي وفي الدر سرنا وشعلناها كما البركان ابطالها ازدهل في الميدان يا ليتني كنت ديرراوي يا ليتني كنت ديرراوي وادخل دمك دي جنة الرحمان نشوف الورود والرمان يحميك ربي من الطغيان يا ليتني كنت مش قاوي يا ليتني كنت مش قاوي أما حلب تسكن الأبدان حبي لها طيلة الازمان أهديها الورد والريحان يا ليتني كنت حلباوي يا ليتني كنت حلباوي يا ليتني كنت انصاري